وَمَن كَانَ صَلَاتُهُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ أَوْ تَحْضِيهِ فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّغُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُقَضُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَغَوْا فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ